والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الزين يومهم على النار يفتنون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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فطكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال تاحر أو مجنون فأخذناه وجلوده فنبذناهم في اليم وهو مليم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 والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ نَّبِيه وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرًا نَّبِيه كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا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 مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون